في كلهم يترفقون على أنه خالد في النار واختلفوا في الحكم الدنيوي، فالخوارج قالوا هو كافر حلال الدم حلال الماء ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموارهم والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين لأن المؤمنين عندهم مرتدون والمرتد في زعمه أعظم من الكافر الاصلي لأن الكافر الاصلي يمكن إقراره بالجزية والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية فلهذا قال قاتل هؤلاء المرتدين فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان يكره ومن أبقى والديه حل قتله ومن ركاب الناس وكان ذلك عندهم كبيره حل قتل واظننا لو طبقنا هذا الراي ما بقي الا خمسه بالمائه من الناس نعم ده في الغيبه او واحد بالمائه مشكل على كل حال هذا النوع من الشفاعه وهو الشفاعه في من دخل النار ان يخرج منها هذا معدوم عند المعتذره والخوارج لماذا لا نقول عند المعتذره والخوارج طيب المهم لانه خارج في النار ولا يمكن ان يخرج منها لكن اختلفوا في الحكم الدنيا فالمعتزله قالوا نحن اهل العدل نخرجه من الاسلام ولا ندخله في الكفر والصوارق قالوا نحن أهل الصراحه نخرجه من الاسلام وندخله في الكفر لان ما في اسلام وسط الكفر المنزل بين المدافين هذه بدعه في دين الله ونكرا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يقل ومنكم في منزلة بين منزلتين فصوارف أصرح صراحه تعالوا اما مؤمن وإلا كافر وكلا الطريقين ظلال والله فصام عليها السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشعر فيه ويخرج من النار بقي من استحق النار أن ألا يدخلها هذه الأثبتها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليل فمعنا منكم لها على دليل خل سعيدنا به وراجعوا هذه لكم إلى يوم الأرض في من استحق النار ألا يدخلها يعني وصار من المؤمنين عندهم كبائر استحقنا ولكن صفع فيه لا لا لم اجد هذا دليلا صريحا ربما, ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشفقون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه لكن هذا في الدنيا وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع احد أحد في قوم استحق النار قبل أن يفعل؟ نعم، هذه نراجعها، ويوم الاربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى. بس لا ما في الآن جواب على هذه المسألة لا. طيب سؤالك أنت لو نعم. طيب بلغنا اني مستعجل أن نشريف يشفع في سبعين من اخر اققوم النار نعم اما يصح هذا الحديث ان احل حالنا و حذروا الان لا بدوا على ها نعم و في هذا في المساله لا لا شيء هذا شاء الله ما نعم هذا أشكل عليه في القائل الذي ذكر انه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعينه وانما يختص بالوصى عرفت طيب نقول أورد علينا قصة السالم مولى أبي حليفة وكان هذا قد تبناه ابو خليفة رضي الله عنه ولما تبنى ولما ابطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج فشق عليه دخوله وخروجه فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ارضعيه تحرمي عليه وجه الاشكال ان هذا خاص لسالم مولى ابي حذيفه واضح اجوب عن هذا الحذيفه اولا التسليم لأن رضاء الكبير مؤثر كارضاء الصغير وهذا مذهب الظاهرية الظاهرية يقولون إن إرضاء الكبير مؤثر كارضاء الصغير لعموم قوله تعالى وأمها تقول اللات ولحديث ولحبيث شالي مولى أبي حليث مولى حليث هو حليث ولا أبو حليث المسيط نعم نعم نقول حتى نترك ان شاء الله طيب ويرون أيضا عن الظاهريه أن الرضعة الواحدة محرد وعلى هذا فإذا أرادت امراه من شخصا يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها تعطيه كنجالا من حليبها ويكون ولدا له. وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحرم في السفر فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم تختار واحد من الشارع وتعرف تفضل وإذا عندها دلة من حليب من فديها تصب له كنجالا واحدا فإذا شربه صار ولا بالله، وقال الله انسى ما فالتذكر لي ولكن أرى كل حال هذا رأيهم واستدلوا بالعموم وأمهاتكم لا جعوا عنكم واستدلوا ايضا بحديث ثالم وهو من اصح الاحاديث أما الجمهور فاجابوا عنه باحد أجوبة ثلاثة وأقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد كل فرد منه منهم من قال إن هذا منسوخ إن هذا منسوخ والمسوخ يبطل حكرا ومنهم من قال إنه خاص بسال مولى, أب... مولى حديث طيب. أو أبي حديث سبحان الله عبدالله طيب ومنهم من قال إنه ليس بمسوخ ولا خاص وأنه إذا وجدت حال كحال ثال فإن إرضاء الكبير يحذر لكن ما هي الحال هل هي مطلق الحاجه أو الحاجة التي تنبني على التبني نعم إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا مستحيلا ليش لأنه لا يمكن التبني الآن فإذا قيل إن ضرورة دخول هذا القيسان على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مجنية على تبني سابق فهذا يعني أنه لا يمكن أن يعمل بهذا الخليف وصيف رسال الله رحمه الله مرة قال بهذا ومرة قال بمطلق الحاجة ونحن نقول القول الأول القول بهذا أنه خاص بمن تبني ثم احتاج إلى دخوله هذا مقبول لأن هذا هو الذي انطبق تماما على القصة وأما مطلق الحاجة ففيه نظر ووجه نظر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اياكم ودخول على النساء وهذا كثير قالوا يا رسول الله ارايت الحمو يعني قريب الزوج كاخيه واعمي وما اشتياره وهذا يتكرر دخول خصوصا الاخ يتكرر دخول فقال الحم الموت يعني اشتروا منه اكثر من غيره فروا منه كما تفرون من الموت لو كان لو كانت الحاجه مبيحة للارضاع المحرم لكانت هذه حاجه ولقال النبي عليه الصلاه والسلام الحمو الحموا ترضعه فتحرم عليه كما قال لامرأة حذيفه او ابي ارضعيه فلما لم يعدل فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاه والسلام الى هذا الحل مع دعاء الحاجه اليه علم انه ايش لا لا لا يؤثر. يعني مطلق مطلقا الحاجه لا تؤثر فنحن مع الشيخ التعليل الاول انه اذا وجد هذا السبب والتبني حينئذ يجوز الافاق واذا لم توجد فإنه لا يوجد إرضاء وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الآن ليس ممكن ويكون الآن نقول لا بد من أن يكون الإرضاء في زمن في وقته طيب وعلى هذا التقدير هل, هنا هل يكون هناك خصوصية شخصية لا لأنه لو وجد أحد مثل سالم قلنا لا بس سوف يروح المرأة وتحقيق عليها طيب خلاص ولكل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى أبه وأصحابه ومتابعه في أرسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الشفاء شرعيه وشركيه. وأن الشرعية تنقسم إلى قسمين عامه وخاص فالعامه لجميع الصالحين والخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وان الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عنواع الشفاعة في غزمة والشفاعة في أهل جنة في أسوى الجنة والشفاعة في أبي طالب وان الشفاعة العامة وعنى. الأولى في من دخل النار أن يسرج منها والثاني في من استحقها أن لا يذكرها وكلتنا بعضه يأتي لنا بالأدلة الدالة على النوع الثاني وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يذكرها فمن لا ينتجل لذلك نعم <تصفيق> طيب من كلها. واحد العام من منتجك لذلك يلا عباس الى إلى السبت ان شاء الله يعني غدا ما في دراسه في البحار غدا ان شاء الله في دراسه بعد الفتره طيب وسبق لنا ان الشفاه الشركيه هي ما ادعاهم مسكسون في آلهاتهم لكي ما نعبدهم إلا ويقبضون إلى الله وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة لأن من شرط الشفاعه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن له إذا يمكن عدنه تعالى بالشفاعة إلا بهذا الشفاعة فالشروط هي إلى أنتلاك الله عن الشافع ورضاه عن له وعبنه <تصفيق> وعبنه بالشباه طيب ثم انتقل ما لفحمه الله الى النهاية نهاية, نهاية البشر وبهذه المناسبة اود ان يدها الى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها يقولون في المنزل اذا ما ثم دخل إلى مفاهيم الأخير أو ثم نقل إلى مفاهيم الأخير وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفر لأن مضمونها انكار البعث فإن المذهب الأخير هو الجنة والنار، للناس فإذا هذا الرجل بما في انتقل إلى نصوه الأخير فمظلوم هذا أنه لا بعد وأن الأمر انتهى لكن كثيرا من الناس لا يتهمون المعنى في الواقع يعتلون العبارات تقليدا ولا, ولا يفكرونه النعاني كما مر علينا في قول بعضهم اللهم إني لا سألوك رب القضاء ولكن لا سألوك فيه فإن هذا ممكن. اعز السؤال فان لا مخيالك نعم اقول بعد ما يحصل في عرصات القيامه يقول الناس الى المجد الأخير حقيقه وهو ما ذكره الموالد في قوله انه الآن الان ولا ولديه يقول مالك رحمه الله وكل انسان وكل جنة في دار نال أو نعيم جن كل إنسان يعني من بني ادم وكل جن يعني من الجن والجن عالم غيبي مستفرون عن الأعلم وقد يبدون احيانا وقد يتصورون بشكل حيوانات كما تشكل الجني في فراش الأنصار في النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي فإن شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب فقال لها ما شاء لماذا أنت عند الباب قال تدخل فدخل فإذا حيّت المطرية على فراشها فأخذ الرجل فوقض فمات ثم مات هو في الحال فما يدر أيهما أصبعوا موت الرجل أو الحجم لأن هذه الحياة كانت جنيه فقتلها فقتله أهلها ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثا يعني يخاطبها ويقول أنت مني حرج، اخرجي فإذا حرج عليها ثلاثه وعادت قتلها لأنها ان كانت جنية فلم تأتي وإن أتت فقد أهدرت دمها وإن كانت غير جنية فهي سوف تأتي فتقتل ولا ضرار ولا تقتل كل, كل اذا الزنهم عالم غيب مستشرون عن الاعين وقد يبدون احيانا في صور حيوان او نحن ذلك ثم ان هذا العالم اصلهم من النار لان اباهم الشيطان ابليس وقد خلقه الله من النار ثم ان هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون وان كان اصلا من اجلوس كافرا كافر فيهم المسلم فيهم الصالح فيهم طالب العلم فيهم العابد نعم يقول ما رحمه الله كل إنسان وكل جنة في دارنا نار أو نعيم جنة يعني هذا ما قاله إما نا وإما جنة ولا ثالث لهما ودرور الأول في دار نار قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار قال ادخلوا في من قرر قبل بن قرركم من الجن والانس في النار وهذا نص صريح في ان النار يدخلها أمم من الجن وامم من الانس وهو محل اجماع من العلماء ان كاثر الجن في النار ككاثر الانس ويظن لهذا قول تعالى في سوره الجن وانا منا المسلمون ومنا ال... يعني دليل اخر وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشده وأما القاسطون فكانوا لجهنم حضروا واضح عجيب أن, ان الكافر من الجن في النار في النص والاجماع ولا في الاعتداء لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنه في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان المؤمن من الجن لا يدخل الجنه ولكن يدخل المؤمنون وكفى بذلك راحه لانهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا ولن يذكروا جزاء لهم واما القاصدون فكان لجهنم حضرا قالوا هؤلاء اتحروا رشدا او اتحروا سلوكا طيبا ومعامله حسنه وهذا في الدنيا اما في الاخره فشتت وقال بعض العلماء بل ان مؤمنه في الجنه كمؤمن الإنس واستدلوا لذلك بآية سوره الرحمن فإن الله تعالى يحافظ فيها الجن والإنس فبأي آلاء ربك ماتك الجذان ويقول يا معصر الجن والإنس إن استطاعتم أن تنفذوا من عطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفرون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما ثواظ من نار ونحاص فلاكم تصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وربك انكبهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسل عن ذنبه انس ولا جام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المسلمون باستماع فيوخذ بالمواصل والأخجام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل هذا لمن من جن وانس والذي اصاب مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا لمن من الجن والانس استيقوا واحد وكتبوا واحد. ولمن صار مقام ربهم جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان جواثا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان الى ان قال فيهم قاصر في الطرف لم يقم منهم إنس قبلهم ولا جان فلم يقثم إنس فيفسدهم على الإس ولا جان فيفسدهم على أجل وهكذا في الجنة الثانية وهكذا الجنتين الأخريين قال فيهن خراف فيفساء فبأي آلاء رب قومات الجبال لم يقم منهم إنس ولا جان فبأي آلاء رب قومات الجبال وهذا هو الصحيح المقصود به ان المسلم يجلد في الجنة وهذا هو مقترى حكمة الله وعدل الله عز وجل ولكن يبقى الله النا... هل ارسل من الرسل هل أرسل من الجنة رسوله نعم نعم نشوف قيل له لقوله تعالى وما أصل من قبلك إلا رجالا مو في ريم من أهل براء أفلما صلوا في الأرض فأنت وثاب كان عقلك وقيل بل منهم رسول تقول الله تعالى يا معشر الجن والذين أنا نعسك رسل منكم فهو يخاف الجن والإنس ويقول أنا نعسك رسل منكم إنسا من العيس وجنا من الجن وأما قول وما أسمى من قبلك إلا رجال محيئ ليهم من أهل القرى فإن الدقور من الجن يسمون رجالا قال الله تعالى وأنه كان رجال من العيس يعودون في من الجن الجن إن كما في هذه الحديث الكريم وعلى هذا فلا من استجداد قوله وما سنة من قبلك إلا رجالا يحيليهم من هذه القرى ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنسان لم الوصول الرسل منه أن من الجن رسل وهذا موضع خلاف بين العلماء والذين قالوا انه ليس من جن رسل اجابوا عن قوله تعالى يا ناشر الجن والانس على ماته رسل منكم قال ان اعتصاد باعتبار المجمول لا باعتبار الجميل فهو في قوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان واللؤلؤ والنفجال لا خدان إلا من المالح على ما هو معلوم. قالوا ولعنة حكمة الله تأبى ذلك لان الرسالة تشفيع وتكريم وتعظيم والجن أصله من من النعم وابنه سيد المستردرين وقائد الكافرين فليس من الحكمة أن يخرم هؤلاء ببساعة وإنما يتلقون التعاليم من مما جاء إلى البشر كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نظر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصر فلما قضي ولوا إلى قومهم من دليل قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا من جلال الله موسى مصدقا لماذا يديه يهدي للحق إلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به يقدر لكم من جنوبكم ورزيكم من عذاب الأمن كما قال تعالى ولوا الى قومه منذرين فيتلقى هؤلاء النذر مما جاءت الى الرسل وينذرون به قومه وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الانس يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا في هذا ايضا ثلاثه للعلم فمن قال اذا كان تلقيه لما يقومون به من الشرائع مما جاءت للعيس وجب ان يكون نفس ما جاء للعيس لان لا نرى في ما جاء للعيس فصل خاص بالجلد بل نجد ان الاحكام واحده وعلى هذا فيقول ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق وقال بعض العلماء بل إنهما يسترقان فليس ما أمر به الجن مساوٍ لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس واذا كان الانس تختلف احكامهم باختلاف احوالهم فالمريض يصلي قائدا مثلا والفقير لا زكاه عليه ومن لا سطور الحج لا حج عليه فكذلك الجن لا يمكن أن يكلفوا الا بما يناسب حاله وتكون العمومات الداله على على ذلك لكن لا يكلف الله نفسا لو وصفها وما اشتهى تقيد عموم تكليفهم في شرائعهم الإنس وهذا ما ذهب عيشة حسام جنيه رحمه الله قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي ان أن لا يتساووا في التكليف لأن حكمة الله تعطي كل مثلث ما إيش ما يناس حتى في البشر وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الدنيا وان كافرهم يدخل النار وأن مؤمنهم يدخل الجنه ايضا اما نسب الرساله وعدم الرساله فقد تقول اذنها متكافئه وان كان فاجئا ان الرسل من البشر واما هل هم مساوون للإنس في الاحكام الشرعيه فهذا محل توقف ان نظرنا الى امور الادويه قلنا هم مصورين وان نظرنا الى الحكمه في التشريع وان الشرع يختلف في اختلاف المثلث قلنا لا بد ان يكون لهم شرع خاص به وهذا الشرع الخاص به وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنه لكن يؤخر من العمومات مثل لا يخلق الله مسلم الا وسعها اتكوا اللهم استطاعتون فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعون الإنس وقد لا يستطيعون عندهم كل ما عند الإنس فتكون الأفكام خاصة بهم وهذا نقول الله اعلم الله أعلم الأدلة في هذه وليس هناك دليل جوارة على أن ما كلفوا به مساوي لما كل برده الانس او مخالف وأنهم أن المعالب يقول في دار نار أو نائم جنة في دار نار بالإجماع بالإجماع مستند النص طيب أو نائم جنة فيه خلاف والصحيح أنهم يذكرون الجنة نعم وشي ايش نعم نعم الجواب انه نسكت عن جزائي في الاخره لا تدير ادله اخرى تدل على على توابع في الاخرى والسقوط على الشيء ناين؟ ناين ما ينافر ما ما ينافر ما ينافر لو قال لا تناجلنا قمنا هذا صريح لا تنذكر أنهم يحفونا الرشد ويرجون سلوك الرشد وسكت عن ثواباً في الآخرة ما؟ هذا لا بد أن نتكلم فيه لأنهم لأنه يصنع جمع يعين على أي أساس حسن لا بحث لا بحث أقول البحث في هذا لا بسوي وإن كان يعني لسنا من زنيد لأن لأن لا تنفرض من جود حتم عنده واستوى نعم جاء أبوه إلى واحد وصار هذا كلام مصل نعم كيف نعم الله عز وجل يبحث من عدل يعاقب كل إنسان بما يشاء التعاون بينهما إذا امكن لا بد هو لا بد من شرفيه ذكره مسلم الاسلام رحمه الله قال استعانه بالجن جائزة في ان لا يكون الطريق المسي إليها محرما وأن لا يسأل على شيء محرم فإن كانت الطريقة محرما يعني قالوا لا نظيم حتى تأثست جدن نعم وهذا لا يمكن أن يقع منه من المؤمن الجن يعني من الجن لا يمكن أن يأمر لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده فسر فيقول مثلا للمرأة لا أعين في حتى تمكنين من نفسه أو يقول عنده فاحش باللواط ويقول للشاب لا أعينه حتى تمكنين من نفسه فهذا حرام لا يجب أو يستعيد على شيء محرم بان يقول إيتوا أحضروا لمال كلاه تحفرون مالكلا فيجبون و... و... ويأتون بمالكلا هذا حرام لأن يستعين بهم على إيش على معسى على صدقة مال الناس، لكن إذا استعان بهم على شيء مباح و... وبطريق مباح فيقوش فجدان إنه لا بأس مباح عرفت ماذا الفرق انا عارف هذا اذا عرف انه ما كان يذكر الله ولا يأمر بالاحسان ولا بالكفر وقد ذكر في كتاب الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي راه الدلاله من الرساله انه في عهد عمر بن الخطاب كانت امراه في المدينه لها راي من اجل وان عمر الخطاب تاخر وبحث عنه تجاول المراه هذه فأرسلت رايها في وهو مستعمل حتى عندنا هنا في البلاد وغير البلاد مستعمل فنون الجنة في اخبار في الغائب أو او المشترى نعم قضيه على ان في نقاط ان ايش هذا يمكن هذا يمكن هذا طيب طيب كان دواء واقعا افضل واقعا انت الظاهر يجب عليك يدعو الى السلام لان الدعوه واجهه تصنعت الى الجن والعلماء ورث الامن الجن لا ينفذ لابد لأنه في جوجة يتم ما لا ينفذ لكنهم يطالبون ينفذ لها لهم اعمار طويله أعمار طويلة يقول أن أن أحلى الجن وجدوه في شعب مكة وسألوا عن عمره فقال انه لما قتل قابيل هابيل وانا قد بلاقي فيه الله اعلم هل عجاجتين او صليتين انت الوقت نعم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي محمد نعم ايش بحث طيب يفيش شيء ها أو كثير طيب لا استغرب اقرأ هذا خلنا او اجل طيب لكن ما فيه احد صريحه في ويقال ان هذا هذا الحديث يعبد بعضها بعضا وسيقل مالها بالقبول وتفريعهم عليها يجب على ان لها اصلا نعم احسن تبارك و تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان الجن والانس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار فما هو تليم مصير الجن إلى النار؟ فيه. نعم قوله تعالى قال كل في أمم قد صرف من قبلكم من, من الإنس والجن في النار قوله تعالى وأما قاصطون فكانوا من جهنم حاطبة هذا قول جن طيب الآية نعم طيب أدري على أن مؤمن الجن يدخل جنة الخاطب ذا الجن والأنس احسنت وظن أنتم قال المؤلف رحمه الله تقول هكذا لأن الحق علينا ندولا. <تصفيق> لن يخلد وان دخلها بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الجنة والنار داران هما ما ارخى وليس بعدهما دار لأن دول الإنسان أربع الأولى في بطن أمي والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة وهذه الأخيرة لا دار بعدها والبحث في ما ستجنه النار من وجوه المتعدل الوجه الأول هل الجنة والنار موجودتان الآن وجواب نعم موجودتان الان ودليل ذلك في القران والسنه اما القران فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين والاعداد بمعنى التهيئه فان المهيئ للكافرين واما الجنه فقال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنه عبر السماوات والارض اعدت للمتقين الإعدار منه التهدئ التهيئ وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة فيه الكسوف ورأى فيها عمرو بن نحي يجر قصبه في النار يعني يجر عمعه ورأى فيها امرأة فعذب هي الركل لها حدثتها حتى مات ورأى فيها صاحب المحجم الذي يسلق الحجاج بمحجمه وكان معه محجم وهو العصر المهمية الراس يمر بالحاج ويخطف متاعه، إن لم يفتله الحاج ذهب وإن فطن له قال تعلق متاعك بمحجمه فراى النبي عليه الصلاة والسلام يعذب بمحتني في النار اما جنه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اقاب القسوف حتى هم ان يتناول منها قط عنف ولكنه لم يفعل وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصه لعمر بن الخطاب ولم يدخل لأنه تذكر غير عمر ولما حدث عمر بذلك يعني رسول أخبر عمر بهذا ذكر لله، وقال عليك مغفر يا رسول الله، يعني يقول لو دخلت ما غرت، لو غرت على غيرك ما غرت عليك، فالمهم إذن ثبت بالكتاب والسنة أن النار والجنة موجوده أه. وهو ايضا محل اجماع لولا العلماء ولكن متى خلقك هذا هو الذي نتوقف فيه نتوقف فيه ما ندري متى خلقهم الله البحث الثاني هل النار والجنة مؤبدتان او الى امد ثم تثنيان اما الجنه فبالاجماع انها مؤبده لا تفيه اما الجنه فبالاجماع انها مؤبده لا تفيه والايات في هذا كثيره ما اكثر ما تتلون قول الله تعالى في اهل الجنه خالدين فيها ابدا وهو محل اجماع واما النار فما حل إجماع أنها مؤبدة إلا خلاف نصيرا ذهب إليه بعض العلماء وهو مرجوح بل لا وزن له والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وابدا لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في كتابه خالدين فيها أبدا فقال جل وعلا في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وتعبيد الخالد يدل على تعبيد مكان الخلود ضرورة وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل هذا مستحيل وقال تعالى في سورة في سورة الأحزاب إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا رسول وقال في سورة الجن ومن يأث الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنه يا أهل النار فيشفئفون ويطلعون فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيذبح، ويقال يا أهل الجنه خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت خيوط ولا موقف ولم يحدد وهذا من السنه والاجماع يكاد يكون منعقدا الا خلافا يسيرا عن طائفه من السلف والخلف لكنه مرجوح بل قلت لا وزن فإن قالوا ان رحمه الله سبقت غضبه قلنا لا قياس في مقابله النص ما دام عندنا نص من القران صريح بالتعبير فلا قياس اذن البحث الثاني هل الجنه والنار مؤبدتان لا تثنيان الجواب نعم البحث الثالث هل يذكر الانس والجن الجنه والنار او هذا خاص بالإنس الجواب اما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والاجماع قال الله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس اي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والانس نسال الله لا يعلم وقال تعالى يا معشر الجن والانس وقال تعالى قالت كل في امم قد خلف من قبلكم من الجن والانس في النار قالت في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار وقال تعالى في سورة الجن وأن من المسلمين ومن القاسطون فمن أسلم فولئك تحروا غشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حضب وأما دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنص والاجماع وبالنسبة للجن محل خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجن والإنس ويقول, ويقول جل وعلا يعرف المجرمون باسماهم فيؤخذوا بالنواق والأقدام فبأي آلاء ربكم أتكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكم أتكذبان وهلكم إنه مجمع عليه مجمع عليه دخول النار مجمع عليه ما في إشكاء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان والخطاب لمن نعم من الجن والنس إلى أن قال في الجنتين العليين والأخرين لم يطمسون انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وعليه فالقول الراجح أن مؤمن الجن يدخلون جنة كمؤمن الإنس النص ولان هذا من كمال عدل الله عز وجل من كمال عدل ان من من عمل ابتغاء ما وعد به من السواب فلا بد ان يحقق الله له السواب انتبه طيب ولان هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي ان رحمتي سبقت غضبي والذين يقولون ان كافر الجن والنار النار ومؤمنهم لا يدخل الجنه يجعلون غضبه سبق رحمته كيف نقول هؤلاء اذا عملوا بما يقتضي الرحمه فانهم لا يعطون الرحمه واذا عملوا بما يقتضي العذاب فانهم يعذبون اين سب الرحمه للغضب وارجي معه طيب فان فيه ما تقولون في قوله تعالى فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا وفي قوله تعالى يا قومنا اجوبوا داعي الله وامنوا به يضلكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم ولم يقولوا ويذكركم الجنه فالجواب ان السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء لان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فاذا لم يذكر توافد في هذه الايه فقد ذكر في ايه اخرى لا معارض لها لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم وعلى هذا فنقول في هذا البحث إن مؤمن الجن يدخلون جنة كمؤمن العجن ولا فرق. طيب البحث الرابع الرابع نذكر إن شاء الله تعالى عند كلام مؤلف لمن تكون الجنة والنار يقول مالف رحمة الله وكل إنسان وكل جنة في في دار نار أو نعيم جنة كل إنسان وكل جنة يعني كل واحد ما جنة في دار نار أو نعيم جنة اذا كلام المؤلف صريح لأن الجن يسرون الجنة وكذلك يذكرون النار وكذلك الإنسان هما أي الجنة والنار أي النار والجنه مصير الخلق من كل الوراء هما مصير الخلق ليس, ليس هناك دار الثالث حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنه والنار مآلهم ما إله إلى جنة ولا بد لا يمكن لأحد ما الوراء إلا أن يكون إنا في جنة وإلا في النار قال وقول من كل الورى يريد به الخصوص اي يريد به الإنس والجن أما الملائكة فلا يكون النار الملائكة لا النار. لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فاننا عقبى الدار وهناك ملائكه لا نعلم الله اعلم مصيرهم لكننا نعلم انهم ليسوا يدخلوا قال فالنار دار من تعدى وافترى النار دار من تعدى الحدود وافترى كذب فمن اشرف فهمه تعدى ومفتري او مفتري؟, مفتري ومفتري ايضا لان اشراكه بالله يقتضي انه يقول بلسان حاله او لسان مقاله ان مع الله إله اخر وهذا افتراء وما زعم ان لله الله ولد فهو متعد ومفتري وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين لكن الافتراء يلزمه التعدي بكل حال والتعدي لا يلزمه الافتراء بلسان المقال ولكن يلزمه الافتراء بلسان الحال ويتره هذا بالمثل المفتري ان يقال ان المفتري متعدي ولا شيء لان الانسان لا يتقول على بشر لقيل انه متعدن عليه فكيف اذا تقول على رب العالمين اما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء لكن لسان حاله يقول انه مفتد نسال الله ان يعينه اياكم من التعبير والافتراء ثم انتقل المؤلف الى من يدخل النار ولا نعم ان كان وقتها ان نمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا المباحث فيما يتعلق بجنه النار وهل هما موجدتان وهل هما معبدتان وهل النار معبده او لا لك ما في ذلك ما شاء الله ثم قال مؤلف رحمه الله فالنار دار من تعدى واقترب ومن عصى بذنبه لم يخلد وان دخلها يا بوار المعتد <تصفيق> هذا البيت كالاستثنى من, من قوله هما مصير الخلق من كل الوراء يعني الاستثنى ذلك من عصى بذنبه فإنه لا يخلد في النار والمعصية الخروج عن الطاعه وتنقسم عند العلماء الى قسمين صغائر وكبائر المعاصي تنقسم الى قسمين صغائر وكبائر وما هو الضابط او ما هو الحد او ما هو العدل يعني هل الكبائر معدوده او الكبائر محدودة بضوابط اما قال, قال بعض العلماء إن الكبائر معدود اجتنبوا السبع الموبقات السبع الموبقات الإشاق بالله والسحر وقتل السلطة حرم الله ألا بالحق وقتل المستاذينات القافلات والتولي يوم الزحف وآكل الغباء وآكل مال يتيم اجتنبوا السبع الموجقات وقال بعض العلماء بل إنها غير معدودة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الإشراك بالله وهو كفر مخرج من المله فجل هذا على ان مراد بيان عظم هذه السبع ولكن هناك شيء آخر لن يدخل إذن نرجع إلى القول بأنها محدودة لضوابط فما هو ما هذا الضوابط قال بعضهم كل ذنب تركب عليه لعنة أو غضب, غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا يعني كل ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة يعني أربعة أصار فالزنى مثلا كبيره لأن فيه حجا في الدنيا الإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخر فقل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا وهل جرى خذ هذا الضابط وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الكبيرة ما ترتب عليه عقوبه خاصة يعني ما جعل ما جعل الله رسوله عليه عقوبة خاصة أي عقوبة دنيويه أو دينية أو أكروية فهمتم وذلك لأن المعاصي إما أن تقع مهياً عنها أو محرمة وما اشبه ذلك فهذه تكون صغيرة ولا يزين جينتهن إلا لبورتهم هذه صغيرة لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة تحجن في الدنيا وعيد في الآخر لعنة رضب نفي إيمان تبرؤ منه أي شيء يذكر له عقوبة خاصة دينية أو دينوية أو أخروية فإنها من تباع الدين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي ما يحب لنفسك هل من الكبائر إذا لم تحب لي ما تحب لنفسك الجواب نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من لم يحب لي ما يحب لنفسه. وهذا الضابط ضابط حسن ضابط حسن وبه يمكن أن تميز بين الصغائف والكبائر كما فما جاء مرتبا عليه عقوبه خاصه فهو كبير وما جاء من هي العلم او ذكرته التحريف او لا ينبغي او ما اشتكى ذلك فهذه من شرائط الدين المعاصي نعود مره المعاصي تنقسم الى قسمين شرائط وكبائر والفرق بينهما من حيث الحقيقه والماهيه هو ما ذكره شيخ الإسلام من تيمية لأن نفسة تمنعه إليه أما من حيث الحكم فالفرق بينهم أن الصفائح تكفيها الصلاة والصوت والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الصغائر فلا لا بد فيها من توبة نعم اما الكبائر فلا بد فيها من توبه فلا بد فيها من توبه ولا تمنهي عن الانسان الا بتوبه هذا هو الاصل الفرق الثاني من حيث الحكم الكبائر بمجرد فعلها يخرج الانسان من دائره العداله الى دائره الفسق أي أنه يكون فاسقاً بمجرد فعل كبير ما لم يكن والصغائر لا يخرج من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالاصرار عليها فإذا أسر عليها صار فاسقاً لا عدل. فصار فرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالعمال الصالحة والكبائر لا بد فيها من توبه فالفرق الثاني الكبائر يخرج بها الانسان من دائره العداله الى دائره الفسق بمجرد الفعل والصغائر لا يخرج منها من دائره العداله الى دائره الفسق الا بالاصرار عليه حلق اللحيه كبيره او صغيره صغيره لكن اذا اصر عليه صار كبيره شرب الدخان صغيره فاذا اثر عليه صار كبير هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل لانه احزان يقترن بفعل صغيره يقترن بها شيء من الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهان بها وحينئذ تنقلب الصغيرة إيش كبيرة. تنقلب الصغيرة في كبيرة من أجل استخفاف بعوامل الشرط وربما تكون الكبيرة الصغيرة مثل أن يفعلها الانسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها أمام عينه دائما فهذا تنقلب إلى صغيره وربما يكون فعله هالة أو شعوره هذا ربما يكون شعوره هذا توره وضع نعم ذكرنا قبل قليل ان الكبائر لا بد فيها من توبه فهل يعني ذلك ان الانسان لا بد ان يعاقب عليها لا لكن اذا فعلها يستحق العقوبه ما لم يكن والصغائر لا قد تقع مكفرة بالاعمال الصالحه اما الكبائر فنقول يستحق العقوبه عليها الا بتوبه صح أما نفس العقوبة فإن الله يقول إن الله لا يغفر أي شخص به ويغفر ما دون ذلك لذي يشاء وعلى هذا ففاعل كبير إذا لم يثب فهو على, على خطر لأنه يقال له من الذي أعلمت انك داخلون في المسيح وإلا فإن بعض الناس إذا نهيتوا عن كبيرة يا أخي سبحان الله ما تقال القرآن؟ قلت بل أخير إن الله لا يغفر أي به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شب كيف تنميه نفسه طيب هل قال ويغفر ما دون ذلك مطلقا قل لطيبه بالمشيئه لمن يشاء وما الذي اعلمك أنك ممن دخل في ربما تكون ممن لا يشاء الله له. فأنت على خطر ثم قد يقال إن قوله لمن يشاء لأن هذا المستثنى هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء من الله عز وجل والخجل وصارت الكبيرة دائما في عينه حينئذ كان تنقلب صغيره ويدخل في المشيئة قد يقل هذا وإن كان هذا خلاف ظهر اللفظ والحاصل نقول لهذا المفرط الذي من منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله نقول له من قال إنك داخل في قوله لمن يشير طيب يقول من عصى جدام به لم يخلدي ما المراد بالمعصة في كلام هنا الكبائر المراد الكبائر لم يخلدي وإن دخل في نصفه وإن يردها يعني وإن وردها دخولا لكن نصها صحيحة وإن دخلها يعني وان دخل النار فإنه لا يخلد لأنه لا يخلد فيها الا الكافرون ومن عصر بذنبه لم يخرج وإن دخلها يا بوار المعتدي يا بوار المعتدي هذا ندى يعني يا بوار المعتدي احضر لأن المعتدي أهل للبوار والبوار هو الهلاك كما قال تعالى واحل قومهم دار البوار قال دار الهلاك يا بوار المعتد كمان المعتد هنا هل المعتد الآثم الذي يدخل النار او المعتد من يقول ان من دخل النار لا يخرج منها او انهما جميعا الظاهر الظاهر انهما جميعا او ان مراد المؤلف او أن مراد المؤلف رحمه الله المعتزله والمعتزله والخوارج لأن مساله الخوارج يقولون من دخل النار ولو من اجل كبيره فانه لا هيخرج منها ولكن اختلفوا نساء لا احكام الدنيا أما الذين يقولون مسلم لا نقرفه إن ماذا يقولون لا لا نقرفه لكن وش يسمونه مسلم؟ فيعني ما على السنة. فليس تعني من الجفة تلك اسم في منزلة بين منزلتين لا مسلم والخوارج يقول كامل وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة أي العصافير مخلدون في النار ولهذا لا تنفع فيهم الشفاء والصحيح هو ذهب إليه أهل السن والجماعة كما مر علينا في أحاديث كثيرة في الشفاعة أن من دخلها من العصاة فانه يخرج منها إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته لكن لا بد أن يخرج منها ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار فقال وجنّة النعيم للابرار جنة النعيم هي جنة الآخرة ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب الدنيا في الغالب في الغالب لا يس تسمع لا يستشمع قد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن قد يكون هذا غنيا عنده من الترف ما لا يعلمه الا الله قد نعم بدنه تماما ولكن قلبه يغلي والعياذ بالله يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه لو لم يكن من نعيم الدنيا الا ان الانسان اذا تذكر الموت او تذكر الهرم تنقص كما قال الشاعر لا طيبة في العيش ما دامت منغصت للذاته بالذكر الموت والهرم. صحيح هذا على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا كما قال الحكيم الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم مصر وقص هذا بنفسك اذا صورت اليوم فانتظر الحزن غدا وان حزنت اليوم فانتظر السرور غدا هذا <تصفيق> الجنيه لكن نعيم الجنه جعل الله اليكم ممن يتمتع به ليس فيه حزن ولهذا قال المؤلف وجنة النعيم نعيم القلب ولا نعيم البدل كليه ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان لقاه نظرة وسرورا نظرة في الوجه وفي البدن وسرور في القلب فاجتمل لهم النعيمات نعيم البدن نطاق الحسنه ونعيم القلب السرور نسال الله لنا ولكم ذلك انت نعم نعم نعم ينظروا بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام <تصفيق> في المباحث الجنة وسبق الكلام ايضا على دخول الغصاة في النار وقلنا إن أهل الكفائد من هذه الأمة يدخلون النار ولكن يخرجون منها بالشفاعة أو بغير الشفاعة خلافا لطائفتين مبتدعتين وهما الخوارج والمعتزلة لأنهما يقولان بخلود أصحاب الكبائر في النار وخلافا لطائفة ثالثه المرجئة يقولون إن أهل الكبائر لا في النار لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاع مرجع المرجع يقول الأعمال ما تتخف في الإيمان إذا آمن عساً بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العفار فقيل لهم ما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد قالوا هذه الكفار أما المؤمن فلا يمكن أن يتبنى أعرفتم؟ هذا المذهب طاطر لأن فيه نصوص كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر قطع الرحم كفر أو غير كفر ليس بكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أكثر جنة فقاطر على كل حال اذا ممكن أن نقول إذ... ان الشفاعه في من دخل النار يخرج منها من الكبائر يخالف فيها ثلاث الطوائف المتجهه المرجئه لانهم يقولون ان اهل الكبائر لا يدخل النار اصلا والخوارج والمعتزله لانهم يقولون من دخل النار فهو خالق فيها طيب ثم قال المؤلف واجزم بان النار كالجنه في وجودها وانها لم تتلف وهذا ايضا تكلمنا عليه في وجود الجنة والنار الآن وبينا أن الجنة والنار الآن موجودتان لجلالات الكتاب والسنة وهل هما يفنيان ذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يفنيان وأن الجنه محل اجماع من أهل السنة وأن نار فيها خلاف ضعيف ضعيف ضعيف والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت اليه والصحيح الذي لا شك فيه عندنا والذين دين الله هذه ونعتقده بان النار مؤبده لن تتلف ولهذا قال وجد بان النار كالجن في وجودها وانها لم تتلف لم هنا بمعنى لن يعني لن تتلف في المستقبل طيب هنا قاس النار على الجنه لأن النار مختلف مختلف في لقائنا دخل الجنة قال فنسأل الله النعيم والنظر بوجه لربنا اللهم صل على محمد نسأل الله النعيم في الجنة والنظر لربنا عز وجل وهو أعلى نعيم الجنة فإن اهل الجنه لا يعطون نعيما أعظم ولا اثر من النظر في وجه الله وقوله من غير ما شين الغبر اي من غير سوء غبر اي مضى أي نسال الله النعيم والنظر من غير ان يتقدم ذلك عذاب بل ندخل الجنه بلا عذاب نسال الله ذلك قال فانه ينظر بالابصار فانه اي الله عز وجل ينظر بالابصار الابصار جامه بصر يعني بالعين ردا على من قال انه ننظر بالقلب وان النصوص الواردة في النظر الى الله يراد بها النظر في القلب او النظر الى ثوابت وكلاهما معنيان باطلاع اما النظر في القلب فان هذا حاصل لاهل الجنه قبل ان يصل الجنه فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه لشدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته وأنت لو وصف لك شيء في الدنيا وصف لك إنسانا ثقه بيتا لتشتريه وصفا دقيقا فأنت الآن تراه بإيش بقلبه المؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم قبل يوم القير ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة فهم يرون الله تعالى بقلوبهم قبل يصل الجنة وحينئذ لا نعيم لهم في هذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل وأما الذين قالوا إنهم نظرون إلى ثواب الله يقال هذا تحييق للنصوص الصريحة الصحيحة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون القمر لأش الشمس ليس دونها سحر وهذا واضح منهم الذي يرى من الذي يرى الله لا. نراه كالقمر كالشمس إذن ليس دونها سحر ترونه كالقمر ليس البدر لا ترامون في رؤيته وقوله كما اتى في النص يعني القران يعني النص القراني والاخبار جمع خبر وهي الاحاديث فرؤية الله سبحانه وتعالى في الاخره ثابته بالقران والسنه واجماع السلف حتى ان بعض العلماء صرح بان من انكر رؤيه الله في الاخره فهو كافر فهو كافر لانه مكذب للنصوص الصريحه الصحيحه ومخالف للجماع السلف. وقال بعض العلماء من قال إن الله لا يرى في الآخرة، فنسأل الله أن يحمه رؤيته في الآخرة. وهل يستحق هذا أو لا؟ نعم يستحق. الذي يمكن أن الله يراه في الآخرة نقول الله يحمك منها. وأعتقد أنه أننا لو قلنا حرمك الله منها لاستشاط غضب. فإذا جعي عليه بأنه بان لا يرى ربه غضب وهو يقول, وهو يقول في عقيدته يمتنع ان نرى ربه نعم فنقول إذا كنت ترى انه يمتنع فنسأل الله ان يحرمك اياه وهو جدير بان يجعله بذلك لانه انكرها فلو انه استشاف غضبا وهم ان يقاتلنا قلنا قف حتى ترى انه مستقيم نحن ما دعونا الا إلا بما تعتقد أنه مستحيل, إنه مستحيل. فنحن اعناك على رأسك وألزمناك بما ترى طيب إذن ما هو النص القرآني على فغتبه نقول دلالة القرآن على رؤية المجوم. أولا التصريح بالنظر والثاني نفي الإتراف والثالث حجب أعداء الله عن رؤية الله هذه الأعزاء التنوائي من الأجنة الأول التصريح بالنظر والثاني نفي الإجراء والثالث حجب الأعداء أما التصريح بالنظر فمثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولم يقل قلوبه يومئذ النار قال وجوه وإذا كانت الوجوه هلا تترى فما هو وسيله رؤية في الوجه هل أي إذا نره بعين وجوه يومئذ ناظرة إذا ربها ناظرة ولم يقل قلوب وقال الله تعالى للذين احسنوا حسن وزيادة وفسر الزياده أعلم الخلق بالله وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله وهل تعلمون تفسيرا أصح وأوثق من تفسير رسول؟ أجيب أبدا فإذا قال هي النظر إلى وجه الله صدق وصدق الله صدق الله هو رسوله أما نفس الإجراء وهو النوع الثاني من الادله دلة ففي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإن نفي ادراك يدل على ثبوت أصل الرؤيه يدل على ثبوت أصل الرؤية. لأن نفي الادراك مع عدم ثبوت الرؤيه إيش لغو لغو من القول. وفساد إيش تقول لا تدرك الأبصار وهو لا يرى أصلا هذا لا يمكن فكون يقول لا تذوقه الابصار يعني أنها لا تراه ولكن لا تبقه. ولهذا استدل بهذه الآية اهل السنه على أن الله يرى وجه الدلاله أن نفل الادراك دليل على أصل ثبوت الرؤية لأن نفل الادراك اما لم يثبت أصله لغوا من القول لا حاجه له لغوا من القول لا حاجة له وحينئذ سيكون في الايه في الآية كليل على فقوص الرؤية والعجب ان الذين ينقون الرؤية يستدلون بالآية يستدلون بالآية على انه لا يرأي يقول لنا يقول لا أتفعل قلنا لهم. الله يقول لا تدركه ولكن لم يقل لا تراه وفرق بين الإجراء والرؤية نحن الآن نعلم الله عز وجل لكن هل ندركه ندرك حقيقه لا ونحن قولوا إذا نجل لا يعلم إن الله لا يعلم وعلى هذا الآية صريح في أنها في أن الله يرى طيب وأنا اذكر لكم قاعدة في الاستجلال ذكرى الشيخ السامة 2 رحمه الله ونهيت به فهما وفقه قال أنا ملتزم ملتزم لكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له سواء اثري ولا نظري هذا قاله في على المنطقة في كتابه موافقه صحيح المنقول صحة المنقول نعم ترى تعرض العقل والنقل إيش أي يقول أنا منتزل لكل إنسان استدل بس... بدليل صحيح على قول باطل ان اجعل دليله دليلا عليه لا له لأنه استدل بهذا بلدل... الدليل لا شك ان يشم منه رائحه ما قال الا ان الذي شمه في انفه زكاه فيكون دليلا على ان خلاف ما شم هو الصحيح ولا لا الانسان يكون في زكام تاتيب الطيب الطيب لكنه بارد يقول لك هذه رائحته منه طيبه لانه بارد ماء والانف مسدود وتاتيب البترول البنزين الذي رائحته تضرب إلى ماء توصل لهذا الطيب هذا طيب كم التوله، فالإنسان اللي في في أنفه زكام لا يعرف الأرائ، فلذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح هالشرط أنه دليل صحيح، أن دليل موضوع يجيبه ويعطيه يجعله دليل لله ما, ما فهو دليل عليه، هؤلاء استدلوا بنفي الرؤيه في الاخره بقوله. استدلوا على نفي رؤية بالآخرى في لا تدركوا الأقصار قال هذا دليل عليك لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله النوع الثالث من الأدلة على الرؤية نعم حجب الله عن أعداء في قوله تعالى كلا انهم عن ربه النوم لمحتوبون قال الامام الشافعي رحمه الله والله ما حجب اعداءه عنه الا في حال الغضب الا ليراه اولياؤه في حال الرضا وهذا صحيح, ولا صحيح لماذا لانه لو كان جميع محتوبين لم يقل لنفي الحجب عن اعداء ثائر بل في المضره حيث اوهم التصيص ببعض المدلولات والحاصل ان رؤيه الله ثابته بالنص على كم وجه ثلاثه ثبوت الرؤيه نفي الادراك الحج عن الاعداء طيب اما السنه فقد تواترت في هذا أي بنؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن المؤمنين يرون وعلى هذا قول ناظم ينظم ما بعض ما تواتر يلا حسن اسمك حسن أنت اسمك حسن يلا سيد أنشد البيتين في بعض ما تواتر نعم مما توافق حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسك ففين وهالبعض الشيء قوله ورؤية ثم قال لأنه سبحانه لن يفجب إلا عن الكافر والمكذبي هذا تعليل بتدليل لأنه لم يحجب إلا عن كهم كذب يسير إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحطوبون فإذا حجب هؤلاء فودهم يرون الله نعم